وأن يستغفر ربكم ثم توبوا إليه حَسَنًا متاعا حسنا إلى أجر مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويأتك الذي فضل فضله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 لِيَأْبُنُواكُمْ مَنْ يَكُنْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ النَّوْتِينِ أَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سحر مبين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 نزعناها منه إنه لا كَفُور كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّة مسّته يقول إن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك له بمغفرة وأجر كبير فلعلك ترِكُم بعض ما يُوحى إليك فلعلك ترِكُم بعض ما يُوحى إليك به صدرك أي يقولوا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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينه من ربه ويسلوه شاهد ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فطال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا مَا نراك الا بَشَرًا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذل نابدي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتم من كنت على بينة من ربي وآتاني, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عينكم لن يعتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 إن كان الله يريد أن يوك هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتعته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وَأُمَمٌ سَنُتَاهِمُ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا ظَنٌّ ۚ فَاصْبِرْ إن العاقبة لِلْمُتَّقِينَ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 إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون